أن نقوم بتلخيص باب المرتدأ والخبر من خلال فقرات المثل فقرات المصنف لنعرف هل حصلتم شيئا مما سبق أمنا لا بد من هذا مثلا لا نريد أن نخرج من باب المرتدأ والخبر وكذا سائر أبواب النحو كما دخلنا بدون فائدة ندخل وحدنا ونخرج وحدنا بل ينبغي دائما أن نستحضر نصب أعيننا في كل فن وفي كل باب قول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب وليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب لذا تجد البعض ختم هذا المتن أعني متن ابن آج الروم عشرات المرات ولو سألته سؤال تأصيل واستفادة لرجعت صفر كف لم يساعد كسبب، ولهذا السبب أحببت أن ألخص لكم هذا الباب إجمالاً ولسيما وباب المبتدأ والخبر لا يخلو منه أسلوب كباب الفاعل وباب النائب لأنهم كما قلت سابقا من العمد وعمد الكلام ينبغي أن يحصلها الطالب تحصيلا جيدا فلنقف مع الفقرات وإن كنا قد ضربنا شوطا في هذا الباب ولكن فلنقف مع الفقرات وقفة للتسهيل والتيسير والتوضيح والتبيين والشرح فنقول المبتدا قال المصنف المبتدا هو الاسم المرفوع سبقا قلنا لكم إن المبتدا لا يكون فعلا ما دام لم يحكم على اسميته فإذا حكم باسميته آنذاك يكون له حكم الاسم يكون له حكم الاسم فالمصنف قال هو الاسم ساذن مع انه لا يكون فعلا هو الاسم ايضا لا يكون المبتدا حرفا ما دام لم يحكم بنسميته ايضا ثالثا لا يكون المبتدا منصوبا ابدا ولذلك قال هو الاسم المرفوع هذا حكم ولا يكون المبتدا مجرورا بحرف جر اصلي لا يكون المبتدا مجرورا بحرف جر أصلي لأن حروف الجر إما أن تكون أصلية وإما أن تكون زائدة أو شبيهة بالزائد فنحن نتكلم هنا على ماذا؟ على الحرف الجر الأصلي أما الزائد والشبيه بالزائد فلا وجود له لماذا؟ حتى ولو كان لأن وجود الزائد وشبهه كعبني القائد المعروف أنهم يقولون الزائد في حكم الساقط لا يعتد به عند النحات الزائد في حكم الساقط لا يعتد به عند النحات هذا من حيث المعنى لا من حيث الاعراب ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هو الاسم المرفوع ثم قال العاري عن العوامل اللفظيه وقوله العاري اي الخالي عن العوامل اللفظيه الأصلية العاري الخالي عن العوامل اللفظيه الأصلية ماذا نفهم من قوله عن العوامل اللفظيه ماذا نفهم نفهم ان المبتدا لا يمكن أن يكون عامله لفظيا ابدا بل ينبغي بل يجب أن يكون عامله معنويا والعامل المعنوي للمبتدا هو الابتداء وقد سبق تعريفه بأنه جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا أو, الاهتمام بالشيء أو هو الاهتمام بالشيء وجعله أول اللسان بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول هذا معنى قول المصنف هو الاسم المرفوع العاري والخالي عن العوامل اللفظية ثم قال المصنف والخضر هو الاسم المرفوع المسند إليه هنا بعض الفقرات لها نفس الحكم الذي ذكرنا في ماذا في المرتدة هو الاسم ماذا قلنا في المرتدة أنه لا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون منصوبا هو نفسه يقال في الخبر ولكننا نزيد في الخبر ماذا نزيد على ما سبق في باب المبتدا ونقول سواء كان مفردا أو كان جملة فعلية أو اسمية أو شبيا بماذا شبيها بالجملة لأن الخبر قد يكون مجرورا لفظا لكنه مرفوع محلا ولهذا قال المصنفون هو الاسم المرفوع وقد سبق نبهنا بان كلام المصنف لا بد من توجيه والا كان عليه اعتراض هو الاسم لا يفهم منه ان الخبر لا يكون جمله ولا يكون شبه جمله ولكن يفهم منه ان الخبر يكون مفردا في الأصل الغالب في الأصل الغالب, الغالب. وقد يكون جملة ويكون أيضا شبيها بالجملة شبيها بالجملة فإذا هذا عند قوله هو الاسم سواء كان مفردا أو تقول هو الاسم المفرد في الأصل الغالب وهو الاسم مطلقا مفردا كان أو جملة أو شبيها بالجملة شبيها بالجمله ثم قال المصنف المسند اليه اليه ضمير يعود على ماذا على المبتدا المسند إلى المبتدا إلى الى المبتدا لماذا لانه يحمل عليه يحمل عليه فلذلك يصح ان نقول المحمول عليه المحمول عليه بحيث يكون الثاني خبرا عن ماذا عن الاول او نقول المحكوم والمحكوم عليه او نقول المبني والمبني عليه على حد تعبير من؟ سيبويه وقد سبق ان ذكرنا لكم بانه ما ما دل على الذات ماذا يسمى يسمى مسندا وما دل على الصفه ماذا يسمى مسندا اليه مسندا اليه هذا قول المصنف هو اسم المرفوع المسند اليه اذا الان فقرات المتن واضحه علمنا ان عامل المبتدا كيف يكون معنويا لأننا قلنا العاري عن العواملي اللفظيه وكيف هو عامل الخبر اذا كان عامل المبتدا معنويا كيف يكون عامل الخبر الجواب عامل الخبر يمكن أن يكون لغزا كيف أن يكون لغزا يمكن أن يكون معنويا ويمكن أن يكون لفظيا ويمكن أن يكون هما معا يمكن أن يكون هما معا كيف ذلك مثلا إن اعتبرنا أن الذي عمل فيه الرفع أن الذي عمل فيه الرفع المبتدأ كيف يكون انذاك ذاك عامل ولا معنويا أن يكون عامله لفظيه واني اعتبرنا ان العامل فيه الرفع هو الابتداء كيف يكون عامله يكون عامله معنويا واني اعتبرنا ان الابتداء والمبتدا تعاونا على رفع الخبر فيكون ايش فيكون العامل معنويا من جهه ولفظيا من جهه أخرى من جهات أخرى والقول الراجح أن عامل الخبر المرتدى وهو قوله وهو ابن مالك كذاك رفع خبر بالمرتدى فيكون عامله كيف هو؟ لفظيا لفظيا إذن قلنا في المرتدى هو الاسم المرفوع وقلنا في الخبر هو الاسم المرفوع إذن قد تسألون ما حكم المرتدى والخبر الجواب حكم كل منهما الرفع وكيف علمنا هذا علم هذا من من خلال تعريف المصنف لهما لانه قال هو الاسم المرفوع في المبتدا وقال في الخبر هو الاسم المرفوع ثم الرفع إما ان يكون ظاهرا كما مثل المصنف زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وإما أن يكون مقدرا للتعذر ولم يمثل له المصنف هو قولك موسى يخشى ربه موسى يخشى ربه فموسى مبتدا مرفوع بالضمه المقدره على الالف منع من ظهورها التعذر يخشى فعل مضارع طبعا مبتدا الرفع له الابتداء والابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر ويخشى فعل مضارع مرفوع الضمن مقدر على الألف من عمله وراء التعظم الرافع له التجرد من الناصب والجازم على الراجح من الناصب والجازم على الراجح على أحد المذاهر الأربعة يخشى هو الضمير يعود على ماذا؟ على موسى فهو فاعل ثم ربه مفعول به أو نقول في حق الله منصوب على التعظيم اني سالت الله في التعليم فالله منصوب على التعليم رب مضاف لا مضاف إليه فاذا الجمله يخشى في محل رفع يخشى مسربه خبر لمن للمبتدا فاذا المبتدا هنا اعرابه مقدر كذلك من ناحيه عدم يعني اذا اولناه او قدرناه كذلك الخبر اعرابه مقدر اعرابه مقدر وهذا التقسيم الذي ذكرنا غير التقسيم الذي قال المصنف ماذا قال المصنف؟ قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمار طبعا نحن سبقان بينا بأن الظاهر شنو معنى الظاهر؟ من الظهور وقلنا بأنه هو الذي, لا هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلمين أو خطاب أو غيره. والضمير قلنا إما أنه مأخوذ من الضمور وإما أنه من ماذا؟ من الإضمار وهو ما كني به عن الظاهر اختصارا او هو الذي لا يظهر معناه الا بواسطه تكلم او خطاب او غيبه ثم قال في الظاهر ما تقدم ذكره عند قوله زيد القائمون والزيدان القائماني والزيدون القائمون والمضمار اثنا عشر ضمير وهي انا ونحن وانت وانت, وأنت وانتما وانتم وانتن ثم قال في الغائب وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك ونحن قائمون وما اشبه ذلك هذا كلام المصنف لكن المصنف وهذا كله واضح لكن المصنف اغفل مواضع مهمه في باب المبتدا او اغفل ماذا المواضع التي يتقدم فيها المبتدا على الخبر واغفل ايضا المواضع الاربعه التي ينبغي ان يعرفها الطالب كما أغفل المواضع الخمسه التي يحذف فيها المبتدا وجوبا كذلك اغفل المواضع الاربعه التي يحدث فيها الخبر يحذف فيها الخبر كيف يحذف وجوبا ونحن ارجعنا الكلام عليها الى المرحله الثانيه كما ارجعنا ايضا الكلام على حذف الخبر والمبتدا معا لدليل إذا كان هناك دليل يدل على حسيمة وقد سبق أن ذكرنا لكم مثالا مثلا تقول هل الشيخ موجود؟ تقول نعم نعم فحذفت المبتدأ والخبر يعني المفروض أن تقول الشيخ موجود نعم الشيخ موجود لكن انت قلت اكتفيت بنعم فحذفت المبتدأ الخبر ولكن لا بد أن يكون هناك دليل يدل عليه والا لا يجوز الحذف هذا فيما يتعلق بماذا بتقسيم المنتدى ثم قسم الخبر الى قسمين أنا الان أقسم مع الفقرات ثم قسم الخبر الى قسمين قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد والخبر قسمان مفرد وغير مفرد قلنا لكم سابقا المفرد إما أن يكون في باب معرفة علامات الاعراب أو أن يكون في باب العالم أو أن يكون في باب المبتدا أو أن يكون في باب المضاف أو الإضافة أو أن يكون في باب المنادى أو أن يكون في باب لا المفرد في باب لا غير المفرد في باب معرفة علامات الاعراب وغير المفرد في باب المبتدى والخبر وغير المفرد في باب المضاف وغير المفرد في باب المنادى وهكذا فذكرنا تعريف كل قسم في كل باب وذكرنا أبيات أربعة تجمع هذه التعاريف ولكن القسم السابع هو في باب المبتدى والخبر فيكون المفرد من حيث هو اقسام سبعه فيكون في المفرد من حيث هو اقساما سبعه يكون المفرد سبعة. القسم الاول ما هو في باب معرفة علامات الاعراب القسم الثاني في باب العالم القسم الثالث في باب المبتدا والخبر القسم الرابع في باب ماذا لا القسم الخامس في باب ماذا الاضافه القسم السادس في باب المنادى اين القسم السابع نعم، استخرجوا للقسم السابع ها القسم الاول فين في باب معرفه عالمك الاعرب في باب العالم في باب الاضافه في باب المنادى في باب لا في باب المبتدا اذا جعلناه مستقلا وفي باب الخبر اذا جعلناه مستقلا والا فهي اقسام سته والا فهي اقسام سته فما هو المفرد في باب المبتدا والخبر ما ليس جمله ولا, ولا شبيه بالجملة وشبيه بالجملة ما هو شبيه الجملة الظرف والجر المجرم ماذا قال المصنف قال فالمفرد نحو قولك زيد قائم وركزوا جيدا والزيدان قائمان والزيدون قائمون كيف يقول فالمفرد نحو قولك وهذا تمثيل نحو قولك إذن الزيدان مفرد زيداني مفرد نعم الزيدون مفرد نعم في باب المبتدا من حيث ماذا من حيث الاعراب ولا من حيث الباب ماذا قلنا لكم من حيث الباب ها فإذن هنا نقول من حيث الاعراب الزيداني تثنيه الزيدون جمع زيد مفرد ولكن في هذا الباب حتى ولو كان جمله يقال له مفرد حتى ولو كان جمعا في باب المبتدا يقال له مفرد وان كان مثنى يقال له مفرد ثم قال غير المفرد ما هو غير المفرد هو المضاف هو هو او هو مجرور ومجرور لا انا قلت لكم سابقا المفرد ما هو أولا ما هو مفرد ما ليس ما ولا شبيه بالجمله غير المفرد عكسه هو ما كان جملتان او شبيه بالجمله فالمفرد ما ليس جمله ولا شبيه بالجمله غير المفرد عكسه ما هو العكس ما كان جملة أو شبيه, بالجملة. أو شبيه بالجمله أو شبيه بالجمله ثم قال المصنف رحمه الله وغير المفرد أربعة اشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره ثم قال بقولك زيد في الدار اعط المثال لمن زيد المبتدا مرفوع بالضمه الظاهره في آخره الرافعه له الابتداء الابتدأ والامتداء عامل معناه لا يظهر ولا يقدر في الداري جروا مجرور مشي هو نفس الخبر كما سيأتي إن شاء الله متعلق المحذوف خبر وقيل غير هذا كما سبقنا قلنا لكم هو خبر على قولي وزيد عندك زيد الممتداء عندك ضرف عند مضاف كم مضاف متعلق المحذوف خبر نعم قل المتعلق المحذوف وزيد قام أبوه زيد الممتداء قام فعل ما من يعنى الفتح لمحلة من كهرب قام وفاعل مرفوع بالواو النائب على الضم أب ومضاف لها موظفين من يعنى الضم في محل الجر الجملة خبر وزيد جارية لائبة أنا هذا نجاش الممتدة مع خبره وهكذا تقول في هذه الأمثيل الآن بعض الفوائد ينبغي أن يستخرجها الطالب من باب الممتدة أولا ماذا يشترط في الخبر إن كان جملة؟ ماذا يشترط في الخبر إن كان جملة؟ وقد سبق أن بينا هذا ماذا يشترط في الخبر إذا كان جملة؟ الجواب الخبر إذا كان جملة لا من ومن رابط يربطه بالمبتدا والرابط إما ان يكون ضميراً وإما الإشارة المتدا وإما أن يكون غير ذلك مصيّت ان شاء الله. في المرحلة الثانية فإذا الآن خذوا الضمير زيد ها ما المثال مثل يعتى المصنف زيد جاريته, جاريته ذاهبة, جاريته. ذاهبة. زيد قام ابوه زيد قام ابوه لاحظتوا طيب ثانيا ماذا يشترط في المرتداء والخبر هذه الفائدة الثانية ماذا يشترط في الجواب يشترط في الخبريه اشترط في المبتدا والخبر ان يكون الخبر مطابقا للمبتدا اشترط في أن يكون مطابقا هل في الخبر ان يكون مطابقا للمبتدا في ماذا في الافراد شوفوا في الافراد والتذكير والإفراد والتانيث أو التثنية والجمع ها في ماذا تكون المطابقة؟ في الإفراد والتذكير أو الإفراد والتانيث أو التثنية مطلقا أو الجمع مطلقا إذن ها عيد ماذا يشترط في الخبر أن يكون, أن يكون مطابقا لماذا؟ في في ماذا؟ في الافراد والتذكير الإفراد ثانيا في الافراد والتانيث رابعا في التثنية مطلقا إذن هذه أربعة وفي الجمع مطلقا هذه ستة وفي الحقيقة لإفراد والتذكير لإفراد والتانيث التثنية والجمع هي أربعة ولكن هي أكثر لماذا؟ لأن التثنية في المذكر والمؤنث والجمع في المذكر والمؤنث. فلا بد ان تكون هناك مطابقة. طبعا ما هو المثال ما هو مثال الافراد والتفكير? اتوني مثال الافراد والتفكير. زيد زي قائم كما قال المصنف زيد قائم على مثلا زيد قائم زيد مبتدا مرفوع بالضم الظاهر في اخره قائم يعني طبعا الرافع لا الابتداء ورفعو مبتدا بالابتداء اذا هذه المسائل حاولوا في هذا الباب وفي غيره كما سيأتي إن شاء الله إعراب لا بد أن تذكر قواعده ليترسخ في الذهن مبتدا مرفوع الضم الضايرة في آخره الرافع له ماذا؟ الابتداء والابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر شنو هو الابتداء؟ جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا ولأن الابتداء عامل معنوي قلنا العامل المعنوي قل شيئاني الابتداء والتجرد يا إخواني طيب قائم خبر كيف يكون خبر مرفوع وعلامه رفعه ضم الظاهره في اخره الرافع له ماذا ثلاثة الابتداء القول الاول الابتداء القول الثاني مبتدا القول الثالث تعاون الابتداء والمبتدا طبعا تعاون على رفع الخبر والراجع هو اختيار بمالك شنو هو المبتدا حيث قال كذلك رفع خبر بالمبتدا ما هو مثاله الإفراد والتثنية أو التأنيث ها زيدون ها هندون قامت هندون ممتدة مرفوع بدون ضاير في آخره رافع هؤلاء الامتداد نفس الشيء اللي قلناه في الإفراد والتذكير قائم زيدون أو هندون قائمة قائمة الخبر مرفوع بدون ضاير في آخره ما هو مثال التثنية مع المذكر التثنية والتكبير. الزيداني قائمي. الزيداني مبتدى مرفوع وعلامة رفعه الضمة ضايره. الألف, العرف الألف نائبة عن الضمة. في أي موضع تكون الألف نائبة عن الضمة؟ في تثنية الأسماء خاصة. باب معرفة علامة الإعراب هنا تطبقه هنا. والنون ما ما موقعه في الإعراب هنا. أيوة. عوض عن التنوير في الاسم المفرد قائمان طبعا مرفوع بالألف الرافع له الابتداء قائماني خبر كيف يكون خبر مرفوع وعلى رفعه توفعه نائب عن الضم في أي موضع في تثنية الأسماء خاصة في تثنية الأسماء خاصة والنون عوض عن التنوير في الاسم المفرد ما هو مثال جمع المذكر السابق أو عفوا مثال التثنية مع التانيث التثنية والتأليث الهندان قائمان قائمتان قائمتان نفس الاعراب اللي قلنا في ماذا في التثنية مع المذكر طيب مثال جمع المذكر السالم الزيدونا قائمون, قائمون, قائمون الزيدونا ممتدى كيف يكون؟ مرفوع وعلى رفعه الواو اللون نائب عن الضمائر في تقولون في في موضعين في الاسماء الخمسه وفي جمع المذكر السالم وهنا جمع المذكر السالم والنون عوض عن التمويل في الاسم المفرد لماذا قيل لهم المذكر السالم تمييز سالم لماذا لسلامة لسلامه بناء المفرد فيه مع قطع النظري بزيادة الواو والنون في حالة الرفع وبزياده الياء والنون في حالتي النصب والجر ولذلك كان النون كان النونو عوضا عن التنوين في الاسم المفرد في الاسم المفرد والا فهو لم يقع فيه تغيير ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصف والجر طيب الزيدون قائمون قائمون كيف هو مرفوع خبر مرفوع وراء مرطف فيه الواو النائب عن الضماء في أي موضعين تقولون نائب عن الضماء في موضعين في الأسماء الغمسة وفي جمع المؤنة الكريس وهنا جمع المؤنة الكريس والنون عوض عن التنوين في اسم المفرد طيب ما هو مثال جمع المؤنة السليم الهندات قائمات الهندات مبتدى مرفوع من ضم الضائر في آخره قائمة كيف هو؟ خبر ضم الضائر في آخره أيضا من القواعد التي ينبغي أن يستبطها الطالب من باب المبتدى هو ما ذكرنا سابقا ما ذكرنا أننا قلنا بأن الأصف الخبر أن يكون نكرة الأصف الخبر أن يكون نكرة ولذلك قلنا الهندات ما قلنا شيء القائمات الهندات قائمات أو قائمات نعم الهندات قائمات لماذا قلنا الأصل خبر أن يكون نكرا لأنه وصف للمبتدا لأنه وصف للمبتدا وهل يمكن أن يكون الخبر معرفة الجواب نعم قد يأتي الخبر معرفة متى إذا كان المبتدا معرفا كما نقول الله مولانا ولا مولى لهم الله مولانا فالله هنا مبتدا مرفوع مولانا خبر وكذلك الدين المعامله ولا يصح مرفوع طبعا الدين المعامله ها مبتدا خطا الدين المعاملة يوسف اخوك هذا هو العراب الصحيح وهنا لا يسوح يكون وان كان بعضهم قال به قال يمكن ان يكون بدلا أو عقفة بيان طيب من القواعد السابقه أيضا وركزوا عليها جهيبا أيضا أن الأصل في المرتدى والخبر أن يكون مذكورين لماذا لماذا قلنا في والخبر أن يكون مذكورين ان يكون مذكورين لاجل ماذا لاجل ان يكون الحكم مفيدا لأجل أن يكون الحكم مفيدا والا اذا كانا محذوفين على, على من تحكم وعلى ماذا تحكم او حذف احدهما لا يكون لغير دليل أو لا يكون لغير دليل أما إن كان الحذف لاجل الدليل فهذا جائز فهذا جائز واضح طيب من التي سبق ذكرها ان الضمائر في قول المصنف مصنف انا وانت وانت وانتما وانتم وأنت وأنت وأنت وأنت وانتن وهو وهي والى اخره الان انا ان الضمائر في انا وانت الى اخره ان وحدها هي الضمير ام مع الهمزه طبعا مع الهمزة هي الضمائر واللواحق لها ما هي حروف تدل على المعنى المقصود شنو هو المعنى المقصود من تذكير او تأنيث او افراد او تثنية مطلقة او جمع مطلقة فاذا الضمائر هي انج واللواحق لها تدل على ماذا على المعنى المقصود واضح هذا ولهذا قال القائل والهمز والنون لدى البصري ضميره والهمز والنون لدى البصري ضميره والكل للكوفي الكوفي ماذا قال قال انا وانت وانت وانتما وأنت وانتم وانتم كلها بهيئتها الاجتماعيه ضمير والراجح ما ذهب إليه البصريون يعني أن الهمزة والنون هي الضمائر واللواحق لها هي وشهية حروف تدل على المعنى المقصود من تذكيرين وتأنيثين وإفرادين وتثنيتين وجمعين مطلقه وما يقال في أنا وأنت وأنت وأنت, وأنت, وأنت, وأنت, وأنتما وأنت وأنتما وأنتم وأنتم يقال في ماذا في هو وهي وهما وهم وهن ماذا قالوا الها قيل الها وحدها اعتقد ضميرا الواو هو اليا من هي قالوا زيدت لماذا زيدت ها لماذا زيدت قالوا زيدت لأجل التكثير لأنه لو كان يعني لا يمكن أن يكون منفصل وتقول هي هو وإلا صبحت صفيا هو ها فلذلك ماذا قالوا الهاء وحدها الضمير والواو والياء حروف زيدت لاجل التكثير وهذا قال القائل والهاء وحدها اعتقد ضمير والواو والياء زيدت التكثير ويجوز والواو والياء والهاء وحدها اعتقد ضمير والواو والياء زيدت تكثيرا وان شئت قلت الواو والياء زيدت تكثيرا <تصفيق> ها فانرا هذه من الفوائد التي ينبغي ان يستنبطها الطالب من الضمائر سواء كان في باب الفاعل او النائب او المبتدا أو, او الخبر ولكن هنا احطاء في باب المفعول به كما سياتي ان شاء الله فاذا استحضروا هذه الفائده وتجروا لها على كل الابواب التي يذكر فيها الضم واضح؟, واضح هذا إذن فأم الهمزة والهمز والنون والهمزة والنون لدى البصري أو ماذا آخر ضميره والكل للكفي وماذا قلنا في ضماء الغيبه والهاء وحدى اعتقد ضميره والواو والياء زيد التكثير هما بيتان احفظوهم هما بيتان احفظوهم من القواعد التي ينبغي ان يستنبطها الطالب من باب المبتدا ان المبتدا اذا كان ضميرا ماذا نحن نتكلم عن ضمير إذا كان ضميراً فلا يكون الا بارزا منفصلا فلا يكون إلا بارزاً منفصلا ولا يكون المبتدا متصلا ابدا ولا يكون الخبر متصلا ابدا لا يمكن ان يكون الضمير متصلا وهو مبتدا او ان يكون خبر لا ابدا لا بد ان يكون الضمير منفصلا في المبتدا والخبر كذلك من القواعد التي ينبغي ان نفهمها جيدا ان الخبر في شبه الجمله شنو هو الجر والمجر او الظرف شبه الجمله ولا نقول الخبر متعلق الجر والمجر على الصحيح لكي زونه انه ما ما ولكن القول صحيح ان الخبر متعلق الجار المجرور على الصحيح ولا نفس الجار والمجرور لا نفس الجار والمجرور واي الخبر هو متعلق الظرف لا نفس الظرف لان الظرف والجار والمجرور الواقعان خبر يشترط فيه ماذا يشترط فيه ليكون تاميني أصلين أن يكون تاميني أصلين لا يمكن تقول يوم السبيل. ها, ها. لا بد إذن فلذلك الجار هنا هو لا نفس الجار ولكن ما المتعلق ولذلك قال المملك وأخباره بغرفه أو بحرف جار ناوينا معنى كائن أو استقر هنا فائدة مهمة في هذا البيت وطبعا نحن ونحن نتكلم على على أن نفس الجار هل هو نفس الجار هو الخبر أو ما يتعلق به أو ما يتعلق به فهنا نقول فإذا ذكرها الكفراويل من أراد أن يرجع إليها قال إنما كان الجر مع جروره والظرف شبيهين بماذا؟ بالجملة الجار مجرور الجار مجروري والظرف شبيهين بالجملة لأنه إن قدر المحلوف فعلا مثلا زيدون عندك قدره فعلا زيدون لا قدره فعلا أنت مستقر هذا اسم أحسنت زيد استقر عندك هذا كان من قبيل الاخبار بالجمله ولا الاخبار بالمفرد اذا قلنا استقر احسنت وان قد قدرنا مستقر كما قال اخ كان الاخبار بالجمله ولا بالافراد جملة. بالافراد كيف الجمله اذا قلت زيد عندك ركز معي جيدا فتقول استقر هو إن هذه جملة. فربما هذا من قبيل الاخبار بالجمله ام من قبيل الاخبار بالافراد قبيل اخبار بالجمله انا لا اريد ان ادخل في جمله الصوره يعني الكبرى وهم لا لا اريد ان ادخل فيها فلذلك قلت اذا قلنا استقر فيكون في الاخبار بماذا بالجمله من قبيل الاخبار بالجمله وإذا قلنا مستقرون يكون من قبل الإخبار بماذا؟ بالمفرد فإذا فكان آخر طرفا من المفرد وطرفا من ماذا؟ من الجملة فما دام أخذ طرفا من المفرد وطرفا من الجملة شنقلوا فيه سعب صبر أخذ طرفا من الجملة وطرفا من المفرد ماذا نسميه؟ إذا سميناه مفردا يكون ماذا؟ نقصا وظلما وإذا سمناه الجملة أيضا يكون اعتداء فماذا نسميه شبيه بالجمله فأنتم لا ما فأنتم لأن كثير من الناس يقول هذه شبيه بالجمله ولا يفهمون عنها شبيبا بالجملة ركزوا معي أنا أعيد هذا لتفهموها جيدا لأن كم واحد يعيد هذه العبارة ولذلك قلت لكم كثير من الناس يقرؤون نحن عبارات يفهمها هذا الجملة هذا شبه جملة لكن لو قيلوا ما معنى شبه جملة فنحن نقول ركزوا معي كما قال الكفراوي ننظر إلى الجار مع مجروره وظف هما الشبيهان بماذا؟ بالجمله لاننا إذا قدرنا المحذوف فعلا مش يكون هذا الإخبار من قبيل, من قبيل الإخبار لماذا؟ قبيل الجملة ركيز معي وإذا قلنا مستقرون سيكون الإخبار من قبيل إيش؟ المفرد فنكون قد أخذنا طرفاً من المفرد وطرفاً من الجملة، فإذا أخذنا طرف من المفرد وطرف من الجملة، ماذا نسميه؟ نسميه جملة لا يمكن هذا الشيء يكون فيه حيف كيف يعني طرف من المفرد وطرف من الجملة؟ إذا نادم هو طرف من المفرد وطرف من الجملة، أرنعمل كوكتيل، شو نسميه؟ نسميه شبيه بالجملة، فانت شبيه بالجملة. وشبيه أيضا بالمفرد شبيه بالجملة وشبيه بالمفرد وهل يصح تقديره هذا خلاف والراجح الجواز والراجح الجواز فإذا أنا أحبت ان على مسألة شبه الجملة هذا تلخيص باب المبتدا والخبر لعدكم فهمتم الآن متن المصنف رحمه الله ثم قال المصنف باب العوامل الداخلة عليها لفظا ها باب العوامل الداخلة علي المبتدأ والخبر. ها باب العوامل طبعا لا نريد نقف مع إعراب ها؟ إعراب الترجمه لان إعراب الترجمه سبق لكم وقلنا إما أن يكون تكون الترجمة في كل الأبواب وفي كل مناحي العلم وفي كل أجل أنواع العلم إما أن تكون الترجمة خبر ممتدأ المحلوف أو ممتدأ لخبر أو خبر ومبعده أو مفعول بفعل المحلوف قلنا ذكرنا فيه كم موضع أحد عشر موضع وقيل أكثر وصلها بعضهم إلى سبعة عشر إعراباً إلى سبعة عشر إعراباً والمستعمل غالباً ألم ثلاثة أنواع, ثلاثة أنواع فالعوامل هذا جمع جمع عامل عامل ها والالف الثاني المزيد يجعل واوا الجازم جوازم الناصب نواصب ولهذا قال هو الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الاصل في واضح هذا طيب والعامل المراد بالعامل كما سبق قلنا ما به يتقوم بفتح الياء يتقوم ويحصل ويوجد المعنى المقتضي الإعراب سواء كان ذلك العامل لفظيا أو معنويا والمراد هنا الآن اللفظ العامش المراد العامل اللفظي واضح؟ طيب ماذا تسمى لي العواني؟ ها؟ نواسخ تسمى هذه الأفعال نواسخ المرتدى والخبر. والنسل معنى شنو؟ لغته إزالة أو النقل. تقول نسخت الشمس الظلة إذا أزالتها وتقول نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته وتسمى أيضاً ها؟ تسمى ماذا الأفعال؟ تسمى الأفعال الناقصة. تسمى الأفعال الناقصة. وإنما تسمى ناقصة لماذا؟ لماذا قيل لها أفعال ناقصة؟ لانها لا تتمم مع معناها مع فقط او لا تتم او تتمم مع المفعول كلام لا بد من ذكر المنصوب لا بد من ذكر المنصوب بخلاف الافعال التامه فاذا ما دام قيل لها افعال ناقصه معنى ان المعنى يكون ناقصا اذا ذكرت المرفوعه فقط فاذا لا بد من ذكريش لا بد من ذكر المنصوب اما الافعال التامه الكلام ينعقد مع المرفوع اذا كان لازما اذا كان لازما يذكر المرفوع خلاص ويكون المنصوب بعد ذلك ان كان الفعل متعديا كيف يكون فضله فضل. خارج عن نفس التركيب وليست الداخل في التركيب ولكن لا يعد المنصوب في هذه الباب فضل لماذا لماذا قلنا لا يعد المنصوب في باب العوامل فضلتا والفضلا في الأصل الغالي قد يستغنى انا مثلا جاء زيدون راكبا راكبا حال ربما تقول جاء زيد خلاص فهمت ان زيد حضر ولكن الحال اسم منصور فضل يصطنع عنه لا هذا الاصل غالي وقد لا يصطنع عنه وما خلق السماوات والارض وما بينهما ايش نحتاج الى حال لاعبين واش نستغني على لا يمكن ابدا لكن هذا الاصل الغالي في الاصل غالي نحن نتكلم عن الاصل غالي فإذن الفضلة تكون خارجة عن نفس التركيب خذوا هذه قاعدة الفضلة تكون خارجة عن نفس التركيب والفضلة هو الزائد على المرفوع الزائد على التركيب ولذلك نحن ماذا نقول هذه فضلات فضلات يعني مازد. ما نزد ما ها ما فضل يقال الفضلات والفضلات اسمعهم قد يطلق على الغائط شيء من هذا القليل وقد يطلق على الشيء القليل ها ما فضله يعني الشيء الذي فضل ولكن هنا في باب الاوانم او في باب الافعال الناقصه او في باب النواسخ. النواسخ. هل, هل في هذا الباب يطلق عليه فضله الجواب لا لماذا لا ها لا يلا قلوا لماذا في هذا الباب لا يعد المنصوب فضلتا لأنها نفس التركيب وليست خرجتنا لا يعني تقريبا لكن هناك شيء ركزوا جيدا والجواب واضح لماذا قلوا لأنها هي قل. الجزء المتيم للفائدة لأنه في الأصل خبر ممتدى لأنه في الأصلي خبر مبتدا ولذلك من ناحية العمل هو نصب تشبيها له بالفضله، من ناحية العمل فقط نصب تشبيها له بماذا؟ بالفضل الله أما غيره فلا فإذا الفعل إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا والتام يكتفي بالمرفوع والناقص لا يكتفي بالمرفوع ها؟ لماذا ولذلك قال ابن مالك ماذا قال ولو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس زال دائما قفي ها واضح ولو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه فاتئة ليس زال دائما قفي هذه العوامل بالأسماء الثلاثه على ماذا تفعل تدخل على المرتدى والخبر إذا دخلت على المرتدى والخبر ماذا تفعل ترفع الخبر. تغيرهما وتنسخ حكمهما وتجعل الحكم السابق لاغية لماذا تجدد لهما حكما اخر فلذلك قيل لها ايش النواسخ لهذا السبب سميت نواسخ لانها نسخت حكما وجددت حكما اخر هذه العوامل في الاصل على ماذا تدخل وهذه فائده قلت ان يتنبولها ايضا تنبولها هنا العوامل ماذا قال المصنف باب العوامل أتم الترجمة الداخله على ماذا على المبتدأ والخبر تدخل على المبتدأ والخبر لماذا قلنا لتجدد لهما حكما اخر طيب هل هذا دائما يعني معنى أن هذه الأفعال لا يمكنها إلا أن تدخل على على المبتدأ والخبر فقط ها سعد نعم هذه العوامل هل ماذا تدخل تدخل على, على العال هل ممكن هذه العوامل تدخل تدخل على غير المتداول خاصة ها خاصه الخاصه انت ها هل ممكن ها ولسه بنطرح مثلا انت تدخل على غير المتداول والعوامل هنا اقسام ثلاثة كما سياتي إن شاء الله ركزوا معي لعوا من المكان قتصرشي على الأفعال المذكورة هنا وهي 13 13 فعلا لا تنقسم إلى ثلاثة اقسام قسم يرفع الأول يرفع الممتدى ويسمى سماء ويرفع الأول ويسمى سماء والثانية ويسمى خضراء هذا يجد هذا ثلاثة عشر فعلا والقسم الثاني حروف شبيه بالفعل تنصب الأول المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها ترفع الثانية والقسم الثالث كما سياتي إن شاء الله ينصب إيش؟ الجزئين يسمى الاول مفعولها الاول ويسمى الخبر مفعولها الثانيه ماذا؟ طيب ركزوا ماذا باب العوامل الداخل على المبتداء والخبر واذا هذا التقسيم الثلاثي من اين اخذنا اخذنا من هذا الباب لماذا لان كان وأخواتها تدخل, تدخل على متداول خبر ظن وأخواتها تدخل على متداول خبر إن وأخوات وأخوات وأخوات تدخل على ماذا؟ متداول. على متداول هل يمكن أن تدخل على غير المتداول خبر؟ الجواب المصنف قطع لا تدخل إلا على متداول خبر الصحيح لابد من القيد. بل لابد أن نقول التي تدخل على الممتدى والخبر في الغالب في الغالب من يعطي مثال على أنها دخلت على غير الممتدى والخبر ها نعطيكم واحد مثال وش هو صحيح وش يصلح أن يكون مبتدا وخبرا وعطيكم مثال أسأل ها مجرد سؤال هل يصح أن يكون مبتداً وخبر؟ الفقير وغنيم ممكن؟ الفقير وغنيم، ها؟ كيف؟ أم فقير وغنيم يمكن أن يكون مبتداً وخبرا؟ كيف؟ نعم. الخبر، الخبر سكون معنا. واش مجرد تركيب؟ ماذا قال منعصفور؟ قال المعنى للمعنى وبيجِل لك الإعراب. مطوا مثال اللي قال بيجي للمعنى وبيجِل لك الإعراب. الفقير غني. كيف غني؟ يعني ربما تقدر غني بالقرآن غني بكذا لا؟ خلي هذا. أنا كنت أقولك الإعراب. الفقير غني. يصح ولا يصح؟ نعطيك أكثر من هذا. تركيب يصح. لا يصح. لا أنا أقول المبتدا خبر هل يصح من جهة مهتدون يصح لا يصح كيف يصح أنه... كيف يصح الخبر الجزء المتم الفائدة أي فائدة ماذا طيب المعدوم موجود فيش. الموجود معدوم يمكن اذا ماذا قلنا هذه العوامل على ماذا تدخل ها ركزوا هنا هذه العوامل على ماذا تدخل المبتدا الخبر طيب هنا قل جعلت الفقيرة غنيا دخلت عليهما لا مع انه ماشي مبتدا وماشي خبر مبتدى بدون خبر بل عند التدقيق لا نجعلهما لا مبتدا لما ولا خبر لماذا لان المبتدا ماشي مشكله اين الخبر لان المعنى غير صحيح طيب المعدوم موجودا. صيرت المعدومة موجوده والحاجة تؤمن الاختراع صيرت المعدومة موجوده هل يصح أن يقال إن العامل هنا جعل وصير دخل على المبتدأ الخبر أم لا يصح ونسخ حكمهما الجواب لا انه لا يمكن ان يكون الفقير غنيا ونقول الفقير مبتدا وغني خبر ولا يمكن ايضا ان يكون المعدوم مبتدا وموجود كيف هو خبر واضحنا ولذلك قيدوا هذا لماذا تقيدونه بالأصل الغالب بالأصل الغالب ولهذا البصريون عندهم تعبير دقيق قالوا هذه العوامل تنصب ما كان قبل دخولها خبرا على أنه خبرها حقيقه ومفعولها مجازا ها ومفعولها مجازا هذه العوامل تنصب ما كان, تنصب ما كان قبل دخولها خبرا على أنه خبرها هاكي ومفعولها مجاز. ها مجازم ها يخويه حول ها ها ها ها ها نعم ها ها ها نقول البصريون ماذا قالوا تنصب ما كان قبل دخولها خبرا على انه خبرها حقيقه و مفعولها مجاز من قال البصريون البصريون وقال زمور جمهور الكوفيين لا تعمل في المرفوع شيئا لا تعمل في المرفوع شيئا واضح وانما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها من قال هذا الكوفيون اعدوا ماذا قال الكوفيون قالوا لا تعمل في المرفوع شيئا وانما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها ولكن هذا رد لماذا رد انه يلزم عليه ان الفعل ناصب غير رافع ولا نظير له هل يوجد فعل ناصب غير رافع ابدا ها فهمتم هذا ولذلك قول البصريين ارجح وقول الكوفيين ضعيف لماذا قلنا ضعيف استخدمت الكوفيه ملقى قال... قالوا لا تعمل هذه العوانين وإنما... لا تعمل في المرفوع في المرفوع مشيت كل في المرفوع شيئا وما كيف هو مرفوع قال هو مرفوع بما كان مرفوع منه قبل دخولها هي مرفوع بما كان وابتدا قبل دخولها ولكن قال العلماء رد على الكوفيين بانه على على هذا بأن الفعل ناصب غير رافع ولا نظير له في اللغة العربية هل يوجد فعل في اللغة العربية ينصب المفعول ولا ينسب الفاعل لا إذن فلذلك رد على ماذا رد على الكوفي وهذه العوامل تنقسم من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام لعل الصدوان أحمد الإخوة من حيث العمل تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة اقسام من يذكر لنا القسم الأول وقد ذكرتها؟ يعني بطريقة آه آنفة من يذكرها؟ من حيث العمل تنقسم هذه العواني؟ الأول قسم الأول قسم يرفع المبتدأ على أنه اسم له وينصب الخبر على أنه خبر له ما هي؟ كان واخواتها القسم الثاني ينصب ينصب المبتدا على انه اسم له ويرفع الخبر على انه خبر له وهو إيش انه اخواته انه اخواته انه اخواته هذه انه اخواتها انا كنت حكيت لكم قصه في انه اخواته ايش هي القصه قلت بان سلطانا من ها في زمن بني العباس السفر سلطان في زمن العباسيين كان عنده مستشارون وكان عنده علماء يستشيرونه نعم قسم هذا شبيه بالفعل انه اخواته وهذا سياتي ان شاء الله اخ كتب شبيه بالفعل نعم صحيح وسترون ان شاء الله لماذا قيل لها شبيه بالفعل فاحدهم راى من سلطان وما سكت إنما نصحه لأنه ارتكب المنكر على فنصحه على نياه لأنه إذا سكت معنى أن الناس يظنون أن ما فعله السلطان صحيح. سنة وصحيح لا. فنصحه وأضمر في نفسه شرا وأنه سيقتل هذا العالم والمستشاران عالمان فاضلا وأصر السلطان إلى العالم فقال له صاحبك أهانني أمام كذا وكذا وهو لم يهينه هو ان هذه إيانة فقرر أن يقتله ولكن بطريقة لأن السياسة لا تحترم احد السياسة ما فيها صديق وما فيها عادل سياسة فيها مصالح متى يكون رجل سياسيا ماغرا إذا كان حفيد مرسيني ما تكذب لأن السياسة الكاذب بأسلوب خافية طبعا السياسة الشيطانية ما كانت تكلمش عن السياسة الشرعية فقرر أن يقتله هذا العالم اللي قبل قاموا. السلطان يفكر في قتلك فر هو إذا عزم على شيء وفى نفذ فر العالم لما فر بحث عنه السلطان فلم يجده فقالوا بأنه فر منك خوفا فماذا فعل انظروا إلى حيلة السلطان قال للعالم الذي يلازم السلطان قال أكتب اليه بانني قد عفوت عليه وقل له يرجع قال وفى ان ستعفو عليه او تعفو عنه جائز قال لا عف الله عني ان عفوت عني لا عف الله عني ان عفوتو عني قالوا طيب انا اكتب له فكتب اليه الى الشيء الفلاني وركز ماذا فعل في في الرسالة إن مولانا السلطان أدام الله وعدله وإلى آخره قد عفى عنكم ويستقديمكم وعفوه يشمالكم ويشمال أهلكم إما ثم عملوا إما بلا قوسين إما العالم لما وصلت له رسالة قرأها وكان ذكيا فوجد تحت إنه لأنه ما يمكن يكتب له على أنه اجي على أساس يقتله عالم السلطان وهو رجل فاضل كانوا يتورعون فماذا فعل كتب له أدام الله عز السلطان كذا وكذا وكذا ونحن نشكره على كذا وهذه نشيمته ثم قال في الآخر إِنَّا العالم الأول عمله إِنَّا والهارب عمل إِنَّا فلما قرأها السلطان تعجب وقد لاحظ في الرسالة الأولى إِنَّا والرساله الثانية إِنَّا فقال له لا بد أن تصدقني ماذا قصدت بقولك إنا وماذا قصده قل بشرط أن أكون في ماذا في مأمن تعطيني عهدا وامنا قل أنت مأمن من ها فقال أنا كتبت له إنا أي ان ماذا قال إن السلطان سيقتلك إن الملأ قال قصد إن الملأ ياتمرون بك ليقتلك ولم أستطيع أن أكتب الآية فعملت إن وهو سيفهم إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك قالوا طيب وهو كتب لك إن ماذا يقصد فقال هو إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فلذلك اي ما عفى عنه فلهذا يقولون انتم تسمعون الان وصارت مثلا يقول أمر فيه إنا الامر فيه ان واخواتها الامر فيه ان من هنا جاءت الأمر جاء هذا المثل الامر فيه ان يعني معنى ان فيه ان واخواتها واضح فهذا قسم ثان ينصب المبتدا على أنه اسم له ويرفع الخبر على أنه خبر له وإنه اخواته ماذا؟ كيف؟ القسم الثالث سنقف هنا إن شاء الله القسم الثالث قسم ينصبهما معا المؤتد هو الخبر على أنهما مفعولان له وهو ضمن وأخواته ظن وأخواتها ونقف هنا لأننا الآن سنبدأ إن شاء الله في كان وأخواتها وهذا طبعا لا يحتاج لأن نتوسع فيه كثيرا وسنبدأ بكان وكان لها معاني ذكر بعض العلماء أنها أكثر من عشرين معنا ها؟ وكل فعل له معنا سيأتي إن شاء الله ثم إمن وأخواتها وهي تشبه الفعل في ماذا تشبهه وهذا كله سيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته